فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستاهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلم تجد له وليا مرشدا ثم أما بعد فهذا هو اللقاء الذي أبدل من أمس إلى هذا اليوم ومعذرة للتأثير أمس بسبب عطل في الجهاز وطبعا مثلي جاهل في هذه الأشياء إن شاء الله أعادكم أن أتعلم كيفية إصلاح الحاسوب عندما يتعطل وإن شاء الله يعني إيه لو في وقت متسع إدامنا يعني نأخذ ما تيسر قبل الدرس الذي يليه فلو حد من الإخوة الموجودين المشرفين أقرب درس بعد هذا الساعة كامل إن شاء الله الدرس القادم في هذه الليلة يعني الوقت تقريبا الساعة الثمانية إلى عشرة لسه متاح إدامنا في وقت, إدمنا وقت إدمنا متاح اقرب درس بعدي الان يبدأ انت عشان حد الوقت هنقوله ان شاء الله الصوت بعيد طيب كده كويس الدرس القادم الساعة 9 ان شاء الله تمام طب الصوت كده واضح الصوت واضح يا اخواننا كده الصوت واضح طيب ان شاء الله يعني ايه لن نستنفيد الساعة كمينة تن نأخذ ما تنسر الآن أترك فرصة لأننا طبعاً في غير وقتي وبعتزر عن التأخير أمس إن شاء الله نأخذ ما تنسر في هذه الساعة المتبقية وبارك الله في وقته في أوقاتنا وأوقاتكم جميعاً اللقاء الماضي تحدثت معكم عن المنصوبات جملة نتخص الحديث حول المفعول به والآن نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن المفعول المطلق صفحة 83 من كتاب القواعد الأساسية صفحة 83 نبدأ بإذن الله عز وجل المفعول المطلق المفعول المطلق مصدر منصوب مأخوذ من لفظ الفعل يذكر معه لتوكيده أو لبيان نوعه أو عدده تعريف تعريف المفعول المطلق كان هو مدور أمامنا مصدر منصوب مأخوذ من لفظ الفعل طبعا لفظ الفعل المفترض أن يقول من لفظ العامل لأنه قد يكون فعلا قد يكون مصدرا قد يكون مشتقا قد يكون اسما إلى آخره مصدر منصوب مأخوذ من لفظ الفعل يذكر معه لتوكيده رقم اثنين لبيان نوعه ثلاثة لبيان عدده. وبعض النحاة يكتفي أن يقول المفعول والبعض يقول المصدر فعلى كل حال المفعول إذا لم يقيد فهو مفعول مطلق، والمفعول المطلق هو أيضا المصدر كما يعني إيه جاء في كتب النحو القادمة يقول هو المصدر وهو ألواع ثلاثة كما هو أمامنا المؤكد مثل أكرمت المجتهد إكراما أكرمته إكراما فإكراما مفعول مطلق. منصوب طبعا مؤكد للفعل اكرم اكرمت فعل فاعل المجتهد مفعولا به منصوب اكراما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة نوعه هنا مؤكد للفعل المبين النوعي قد يكون بوصف المصدر صبرت صبرا جميلا ما نوع الصبر هنا صبرا جميلا نوعه ذكر في صفته هي جميلا فصبرت فعل فاعل صبرا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبي الفتحة مبين للنوع جميلا ناعت منصوب وعلامة نصبي الفتحة طيب او يكون التخصيص وبال النوع بالاضافة فنوعه يكون بشيئين بوصفه او باضافته الى ما بعده ندافع عن حريتنا دفاع اسودي ندافع فعل فاعل طبعا فاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن عن حريتنا جر مدرور ومضاف دفاع مفعول مطلق مبين للنوع منصوب وعلامة نصبي الفتحة الأسودي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة النوع الثالث المبين للعدد فتقول سجدت سجدتين أو سجدات سجدت فعل وفاعل سجدتيني مفعول مطلق مبين للعدد منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى أو سجدات سجدت سجدات مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الكسرة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الكسرة مبين العدد لأنه جمع مؤنث سالم محصرتنا سبق فيه تعريف المفعول المطلق أنه مصدر منصوب مأخوذ من لفظ الفعل يذكر طبعا الفعل او ما حل محله الفعل او ما اشبهه فلك ان تقول فهمت الشرح فهما وتقول انا فاهم الشرح فهما ولك ان تقول الشرح مفهوم فهما تمام فيأخذ سواء هذا المصدر ان من فعل او ما اشبه الفعل والكل يعمل فيه وانواعه ثلاثة يؤتى به توكيد العامل، وذلك إذا لم يُضاف أو لم يُعر أو لم لم يُوصف أو لم يُضاف، ويقول أيضا وبين النوع إذا وصف أو أضيف، ويكون بين العدد إذا ذل على عدد كثنيات أو جمع. سؤال: قد يحذف المفعول المطلق ثم الذي يحل محله، قد يحذف المفعول المطلق فما الذي يحل محله أو ما الذي ينوب عنه عنوان. وسط ما ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق ما الذي ينوب عنه قد تؤدي بعض الكلمات معنى المفعول المطلق ولكنها ليست من لفظ الفعل وتسمى نائبة عن المفعول المطلق وتكون منصوبة ومنها هذه الأمور التي ذكرت سبعة أشياء ذكرت في صفحة 83 التي تنوب عن المفعول المطلق تنوب عن المصدر إذا حزف أو إذا أضيفها يرب عنه صفته إذا حدث المصدر وأقيمت الصفة مقامه مثل تتقدم الصناعة سريعا أصل المثال تتقدم الصناعة تقدما سريعا بعد أن حدث المصدر المطلق تقدما حلت الصفه محله فتقدما سريعا تقدما نحو المطلق منصوب وسريعا نعت منصوب حدث المصدر المطلق وأصبح المثال تتقدم الصناعة سريعا سريعا هنا نائب عن المفعول المطلق نوعه الصفه التي حلت محل المفعول بعد حذفه اثنين مرادفه مثل قعدت جلوسا قعدت جلوسا ما العلاقة بين القعود والجلوس ما العلاقة بين القعود والجلوس أحب بيخوا متابع ما علاقة بين الطعود والجلوس قاعدة وجلسة علاقة بينهما تراضف ولا تضاد ولا تقارب يعني يبدو أن الإخوة مش منتبهين ولا إيه مش عارف؟ الأخوص ليم متابع؟ طيب آه. العلاقة بين قعدة وجلسة طيب من يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفرق فيه بين القعدة والجلوس أو يذكر فيه الجلوس وكان متكئا فجلس وكان متكئا فجلس فالجلوس يسبقه اتكاء لكن القعود يسبقه وقوف طب انا على كل حال هستمر يعني حتى لو الاخوة مش مش متابعين لان غير مجرموعدة يعني لعل ان شاء الله يسجل والاخوة ينتفعوا به بالتسجيل بعد ذلك عامة تلمت قاعدة وجلسة بينهما تقارب وان سميتها طراضب فلا ديرت قعدت جلوسا القعود والجلوس بينهما تراضف بدلا يقول قعدت قعودا قعدت جلوسا فالجلوس مرادف للقعود وكرهته بغضا كرهير البغض أيضا بينهما تراضف تمام كرهته كرها مفعول مطلق لكن كرهته بغضا بغضا هنا نائب عن المفعول المطلق منصوب هالأخوة متغيبين هو يعني لهم الحق احنا طبعا ليس هذا موعدي وهو معادي يعني استثنائي فانا ضايرة في ذلك كذلك يحل محله كل أو بعض أو اسم تفضيل كل مضافة للمصدر أو بعض مضافة إلى المصدر أو اسم التفضيل مضافة إلى المصدر أو أي الكمالية مضافة إلى المصدر فتقول احترمته كل نحترم، احترمته كل ناحترم، ولمته بعضا اللوم وتلوت القرآن أحسن تلاوة. ففي هذا المثال أو في هذه الأمثلة الثلاثة النائب هم مطلق أو نائب المصدر كلمة كل احترمته كل فكل هنا هي النائب، ولمته بعضا اللوم وتلوت القرآن أحسن تلاوة أو تلوت القرآن أي تلاوة. وتسمى أي الكمالية وكل ذلك نائب عن المطلق منصوب وإما بعدها مضاف إليه احترنته كل الاحترام الاحترام مضاف إليه لومته بعض اللومي اللومي مضاف إليه تلوت القرآن أحسن تلاوة. تلاوة مضاف إليه مجرور وعلى مجرده الكسر ثالثا يعني بعض المطلق الإشارة إليه الإشارة إليه أكرمتك ذلك الإكرام أكرمتك ذلك الإكرام. أكرمتك ذلك الإكرام. أكرمتك فعل وفعل ومفعول أكرمت فعل. فعل مض مبني عن السكون. تأتي الفاعل والكاف مفعول به. ذلك اسم إشارة مبني في محل نصب بنائب عن المصدر. ذلك عربي هنا اسم إشارة مبني عن الفتح. اسم إشارة مبني. في محل نصب نائب عن المفعول المطلق أكرمتك ذلك الإكرار مع الإكرار مع بدل مطابق منصوب فذلك نائب عن المفعول المطلق ذلك نائب عن المفعول المطلق في محل نصب أنا مش عارف الصوت انقطاع قطاع الصوت الصوت مازال أمامه يعمل اللي أختمي الصوت عندي مازال يعمل مش عارف الصوت واضح كده؟ الصوت واضح الأخوة اللي متابعين الصوت واضح طيب تمام فال النوع الخامس ينوب عن الفعل المطلق ضميره أو الضمير العائد إليه الضمير العائد عليه احترمتك احتراما احترمتك احتراما لم احترمه أحدا أين النائب هنا؟ في هذا المثال احترمتك احتراما لم أحترمه أحدا. في هذا المثال ذكر فيه مفعول مطلق ونائب عن مفعول مطلق أو مصدر ونائب عن المصدر أين هنا؟ أين مفعول مطلق أولا؟ احترمتك احتراما لم أحترمه أحدا. كلمة احتراما مفعول مطلق والهاء في أحترمه لم أحترمه هذه الهاء تعود على احتراما تعود على كلمة ايه على كلمة احتراما احترمتك احتراما لم احترمه انهاء هذه ضمير مبني في محل نصب نائب عن المصدر ومثال قول طوامة مركة وتعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فإني أعذبه عذابا لا أعذبه هذه الهاب تعتبر نائب على المفعول المطلق ضمير لبني في محل نصب. <تصفيق> طيب كذلك نبع عنه عدده. قلنا نبع عنه الصفة إذا حذف والمرادف وكل أو بعض أو اسم التفضيل أو أي الكمالية مضافة إلى المصدر والإشارة إليه والضمير العائد إليه كذلك نبع عنه العدد عدده مثل صليت خمس صلوات كم عدد الصلوات خمس فخمس هذه نائب عن مفع المطلق منصوب خمس صليت خمس هذه خمسة هذه نائب عن مفع المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة ينوب عنه أيضا نوعه مثل رجع, رجع العدو القهطرة نوع العدو نوع التراجع هنا القهطرة رجع العدو القهطرة بمعنى التراوية طبعا نائب عن مفعول مطلق منصوب وعلى مقصده الفتحة ملحوظة قد يحذف المف... فعل المفعول المطلق والأولى أن يقول قد يحذف عامله يعني في التعريف أولا لو احترز, لو احترز وقيلة مصدر مأخوذ من لفظ الفعل أو شبهه كذلك قد يحذف فعل المفعول المطلق في آخر سطر في الصفحة الثلاثة الأولى أن يقال قد يحذف العامل قد يحذف العامل للمفعول المطلق كقولك إقداما وتضحية أي أقدم إقداما وضحي تضحية ولمناسبة الحذف حذف العامل وبقاء المفعول المطلق هناك بعض المواطن التي يأتي فيها المفعول المطلق محذوف العامل فقد يحذف عامل المصدر وجوبا وقد يحذف جوازا وإليكم بعض الأمثلة فعندما نقول مثلا مشيا على الأقدام مشيا على الأقدام أيمشوا مشيا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ضرب الرقاب أي فضربوا ضربا ضرب الرقاب هنا أريد إذا أريد بالمصدر الأمر يحذف عامله ولو الإخوة اللي يكتبوا يدونهم يقولوا أفضل إذا قصد بالمصدر الأمر فإنه يحزف العامل وجوبا فيقولك مشيا على الأقدام أي امشي مشيا على الأقدام وقال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي اضرب الرقاب ضربا كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا أريد بالمصدر النهل اذا اريد المصدر اا قلنا النهي كقولك لا كسلا لانه لانه غير حميد لا كسلا اي لا تكسل كسلا كذلك اذا اريد به الدعاء في سقيا لك سقيا سقيا لك هذا دعاء خبر لفظا ان شئت معنى غرضه الدعاء كذلك اذا اريد بالمصدر او اذا وقع المصدر بعد استفهام اريد به التوبيخ كقولك اتوانيا وقد علاك المشيب اتوانيا وقد علاك المشيب فالمصدر هنا جاء بعد استفهام اريد به التوبيخ فيحذف العامل فيه وجوبا واذا اريد بالمصدر التفصيل لعاقبة ما تقدمه ايضا يحذف العامل وجوبا كقولك حاربوا أعداءكم فإما انتصارا وإما استشهادا وهناك حالات أخرى منها مثلا قولك سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس سبحانه أي المصادر سبحانه وقولك معاذ الله أيضا مصدر سماعي وقولك لبيك وسعديك وحننيك وهذه من المصادر الص الأفسمعية المسموعة محفوظها كذا. فكلمة سبحان الله معاذ الله لبيك سعديك حنانيك يعني رحمة بي لبيك تلبية بعد تلبية. تمام؟ كل هذه مصادر تأتي دائما منصوبة على أنها مطلقة والعامل فيها محذوف. فحذف العامل قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وهذه بعض حالاته. أظن الآن أننا انتهينا من المطلق بعد التعريف ونوعه الثلاثة وما الذي ينوب عنه وجواز حذف العامل في المفعول المطلق المفعول لأجله صفحة 84 مفعول لأجله مصدر يذكر لبيان سبب حدوث الفعل كيف نميز بين التمييز والمصدر في العدد في حالة الإعراض داخل سليل كيف نميز بين التمييز والمصدر في العدد في حالة الإعراض العدد له يعني أمر آخر لكن عمتا أقول يعني قاعدة في تمييز العدد يسيرة جدا قاعدة يسيرة في تمييز العدد وأنا أحدد من يكون سراعي في الكتابة جزال الله خارج يكتبها إدامنا هذه الجملة التي تفسر لك كل تمييز العدد كل اسم بعد العدد كل اسم كل اسم لحولك تبغى بسرعة كذا كل اسم لبعد العدد اعرابه مضاف إلى مجرور كل اسم بعد العدد مضاف إلى مجرور ما عدا من أحد عشر من أحد او احد عشر احد عشر احد عشر و تسعة وتسعين وما بينهما تسعة وتسعين وما بينهما يعرب تمييزا يعرب تمييزا منصوبا نقرأ كلا مع بعض كل اسم بعد عدد مضاف إليه مجرور أي اسم يجيه بعد عدد يعرب مضاف إليه مجرور ما عدا من أحد عشر وتسعة وتسعين وبينهما يعرض تمييزا منصوبا والأمثلة يسيرة الله تبارك وتعالى سخرها عليهم سبعة سبعة لياء سبع ليال وثمانية أيام حسوما انظر سبع ليال وثمانية أيام ليال وأيام اعربها مضفئة مجرور ومن الأخطاء التي انتشرت طبعا ليال هي التمييز لأن العدد سبعة يحتاج إلى ما يميزه والثمانية كذلك عدد يحتاج إلى ما يميزه البعض يعرف خطنا يقول تمييز مجرور بالإضافة يقول كلمة ليالي وأيامي يقول إيه؟ تمييز مجرور بالإضافة وهذا من الأخطاء المنتشرة على ألساني الطلاب المدارس لماذا؟ التمييز من المنصوبات تمام؟ والمضاف إليه من المجرورات فيجمع بين النصب والجر في كلمة واحدة وراءة ثانية التمييز من المنصوبات والمضاف إليه من المجرورات فيقول تمييز مجرور بالإضافة فيجمع بين النصب والجر في كلمة واحدة لكن الأولى أن يقول مضاف إليه مجرور وعلامة جرالكسرة في كلمة ليال وكلمة أيام ولا يقول تمييز مجرور لأن التمييز من المنصوبات كل عدد ما بعده يعرب مضاف إليه مجرور ما عدا من 1199 ما بعدها مضاف إليه منصوب إني رأيت أحد عشرة كوكبا إني رأيت أحد عشرة كوكبا تمييز مفرد منصوب إن هذا أخي له تسع تمام له تسع وتسعون وتسعون نعجة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجاتا نعجاتا وهذا هو تمييز تمييز مفرد منصوب نقول القاعدة مرة ثانية ما قبل العشرة وما قبلها والمئة وما بعدها دائما ما بعدها مضاف إليه مجرور كل اسم بعد العدد مضاف إليه مجرور ما عدد من 11-90 طبعا وما بينهما يكون تمييزا منصوبا والأمثلة مرت معنا ناخد سليم السؤال مرة تانية كيف روز بين التمييز والمصدر في العدد ماش؟ ال ال التمييز له أنواع وسائة معنا إن شاء الله تمييز المنفوظ والملحوظ وسائة إن شاء الله إيه بعد ذلك لكن مؤقتا ما بعد العدد مضاف إليه مجرور كان مرة للمرة الرابعة ما بعد العدد مضاف إليه مجرور دائما إلا إذا كان العدد 11 أو 99 ومن بينهما يكون تميز مفرد منصوب طيب الآن نصل إلى المفعول لأدلة مصدر لاحظ المفعول المطلق مصدر والمفعول لأجله أيضا مصدر مصدر مطلق مصدر والمفعول لأجله مصدر والبعض قد يخلط بين المفعول لأجله والحال الحال مشتق تماثلت معنا إن شاء الله لكن المفعول لأجله يكون مصدرا مصدر يذكر لبيان سبب حدوث الفعل أو عدم حدوثه وليس من لفظه مثل مثل تصرف الحوافز تشجيعا للعاملين وطبعا هو اجابه عن سؤال متخيل باللذا اجابه عن سؤال متخيل لماذا تصرف الحوافز تشجيعا للعاملين لماذا تصرف الحوافز تشجيعا للعاملين إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا يدعوننا رغبا ورهبا لماذا دعوا الله رغبا ورهبا؟ أعبد الله حبا وخوفا وطمعا. لماذا أعبد الله حبا وخوفا وطمعا؟ فهو مصدر يذكر لبيان سبب حدوث الفعل أو ما أشبهه، وليس من لفظه، وإلا لكان فرع مطلقا. إجابة على سؤال متخيلا. لماذا؟ أجتهد رغبة في التفوق. في خطأ طباعي في المثال في كلمة تفوق ااا يعني لو أخوان ترى وصحوا أبتهد رغبة تن لماذا أبتهد رغبة وطبعا هو مصدر قلبي معنوي ليس مادييا أجتهد رغبة تن وما قصرت احترام من فكلمة تشجيعا وكلمة رغبةا وكلمة احتراما كلها مصادر منصوبة تبين سبب حدوث الفعل وهي مصادر قنبية وإذا بعد سؤال متخيل بلماذا فكلها مفعول لأجله منصوب طبعا الكتاب هنا اكتفى على مفعول لأجله بهذه الصورة لكن له صور أخرى يعني قد يأتي المفعول المطلق معرفا بأل المفعول لأجله معرفا بأل وقد يأتي مجرورا وطبعا الكتاب اكتفى بهذه الحالة إنه هو في حالة التنكير والنصب يعني مثلا تقول لا أقعد الجبن عن المعركة لا أقعد الجبن فكلمة الجبن هنا مفعول لأجله منصوب ولكنه محلى أو معرف بأل ويجوز لا أقعد عن المعركة للجبن ويكون هنا مجرورا فالمفعول لأجله كل مصدر معلل لحدوث المشاركة في الزمان والفاعل إذا توفرت فيه الشروط ولو حلت قد يأتي مجردا من ألب أو مقرونا بها والأكثر في المقرونا بألب أن يكون مجرورا باللام مع جواز نصبه مع جواز نصبه وله شوائد كثرة في القرآن الكريم منها قل تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت قال الله تعالى لا تمسح أحسن تبارك الله فيك ولا تمسكهن ضرارا أي من أجل الضرر يجعل أصحابهم في آذانهم من الصواعق هذا راء هذا راء لأجله منصوب ولا تقتلو أولادكم خشية تاء خشية تاء أي من خشية خشية تاء نقول أيضا لأجله منصوب النقول لأجله طبعا درس يسير ليس فيه كثير مقعد وأغفر عوراء الكريم الدخارة طبعاً الشهيد نشاد نحن المشهورة الدخارة طبعاً مفعول لاجله ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما فكلمة ادخاره هنا الشيء فيه أغفر عوراء الكريم إذا رأيت عوراً في إنسان كريم فيغفر له أقيل ذول هيئة عثراتهم أقيل ذول هيئة عثراتهم فكلمة الدخاره مفعول لاجله ه منصوب وعلامة نصبه الـ A الفتحة وطبعا هنا المصدر هنا مضاف إلى إلى الها المفعول معه تعريفه اسم منصوب يأتي بعد واو المعيّة بمعنى أنه لا يصح أن يشتري ما بعدها مع ما قبلها في الفتح طبعا المفعول معه يحتاج إلى أمثلة مننا أرضني على حد الأخ يكون صحيح الكتابة بتوفى تلا أخونا أكتب مثلا يسير القطار والقطبان شوه من الأسعى في الكتابة يسير القطار والقطبان من الأسعى من به يسير القطار والقطبان طب الحمد لله الأسعى هو واحد يسير القطار والقطبان طب مثال آخر سهرت والمصباحة سهرته ايه سهرت سهرته والمصباحة المثال طب تمام طب نبقي على هذين المثالين اولا المثالين مرة تانية اللي هو ايه اخونا سهرته والمصباحة ويسر القطار والقدبان المثال ده واضح انظر الى كلمة القدبان في المثال يسير القطار والقدبان تمام هل القدبان تشارك القطار في السير طبعا لا اه القطبان والقطار القدبان والقطار لا يشتركان في السير فمن ثم يجب نصب القدبان على انها مفعول معه ليه المسألة أننا نقرأ في القضاء قبائل إذا كان ما بعد الواو إذا كان ما بعد الواو نقرأ في القبائل لا تشارك ما قبل الواو اللي هو القطار في إحداث الفعل اللي هو السير يستحيل عقلا أن يتشاركه فيجب نصب القطبان على أن مفعول معه منصوب تفعلته هي إيه؟ إذا استحال أن يشارك ما بعد الواو ما قبل الواو في إحداث الفعل عقلا لا يشاركه عقلًا لا يشاركه فهو مفعول معه منصوب بالمثال الآخر سهرت والمصباح هل المصباح يشاركني في السهر طبعا لا تمام المصباح لا يشاركني في السهر طيب فهو أيضا مفعول معه منصوب فبناء قلت سهرت ومحمدا إذا قلت سهرت سهرت وسهرت ومحمد و محمد مثال سهرت و محمدا أم و محمد الأولى هل سهرت و محمدا ولا سهرت و محمد ولا كلاهما يجوز المثال أمامنا سهرت ومحمدا محمدا ولا سهرت و محمد أنت كلاهما يجوز نختبناك تقول سهرته ومحمدا ومحمدا جميل ها؟ في رأي تاني وهو المصاحبة ان شاء الله تمام فلماذا لم يعقف محمد على سهرته مش ممكن محمد يشاركني في السهر ممكن يشاركني في السهر لكن العلة هنا علة ليست عقلية بل هي علة نحوية ايه العلة النحوية؟ قال له لا يعطف الاسم الظاهر لا يعطف الاسم الظاهر على ضمير رفع المتصل الا بعد وجود ضمير منفصل يعني عندما أقول سهرت ومحمد يعطف هنا هذي الوهو هنا وهو ايه؟ معي طب إذا أردت أن أجعلها وعطف ماذا أفعل؟ أقول سهرت أنا ومحمد سهرت أنا ومحمد هذا يجوز بهذه الصورة يجوز عطفت على الضمير المنفصل لكن ضمير الرفع المتصل لا يعطف عليه فإنما يقول سهيرت ومحمدا يجب نص بكلمة محمد على أن أفعل معه أما إذا قلت سهرت أنا ومحمد فيجوز فيه العطف فإذا كان بعد الواو لا يشارك ما قبل الواو في إحداث الفعل يجب نصبه على أن وصل معه تمام طيب إذا قلت تصافح نظر هذا المثال تصافح محمد وزيد تصافح محمد وزيد ما حكم العطف هنا يجوز العطف ولا يجب العطف أم يجوز النصب تصافح محمد وزيد صواب أم تصافح محمد وزيدا أم يجوز الامرين زيد وزيد ولا وزيدا ولا هما صواب تصافح محمد وزيد ام تصافح محمد وزيدا انت لهما صواب ها تعالى محتملية إجازة الله خيرا يعني الإجابات دايما إجابات جميلة وموفقة مصددة الفعل تصافح على وزن تفاعل تصافح تخاصم تقاتل تحاور تشجر هذا الفعل يحتاج طرفين أم يتم بطرف واحد ها. الفعل تصافح تقاتل صغة تفاعل دايما في اللغة صغة تفاعل تحتاج هل تتم من طرف واحد ام من طرفين صيغه تفاعله تحتاج حتما طرفين فيجب العطف فاذا كان الفعل يحتاج طرفين يجب العطف يجب العطف فتقول تخاصم محمد وزيد تصالح محمد وزيد تحاور محمد وزيد الفعل هنا يحتاج يحتاج طرفين فيجب العطف قلنا في الحالة الأولى يجب النصف في الحالة الثانية يجب العطف مثال آخر ها. عودوا على بدء عندما أقول يسير القطار والقربال حضرت الأنسان من بعضين خلالنا كيف أعرفين إيه نميز هذه الأمور يسير القطار والقربال المثال الثاني فصافحها محمد وزيد. هذا المثال. المثال الأول يا سيد القطار القبان يجب النصب على أن وفلا معه لأن ما بعد الواو ما يشارك ما قبل الواو في إحداث الفعل. المثال الثاني تصافح محمد وزيد يجب العطف. ففي الأول يجب النصب وفي الثاني يجب العطف لأن الفعل تصفحة ها. يحتاج طرفين لكي يتم أما إذا قلت حضر المعلم والطلاب حضر المعلم والطلاب حضر المعلم والطلاب فيجوز فيها الوضع يجوز حضر المعلم والطلاب بالرفع يجوز حضر المعلم والطلاب بالنصر أنا وفور معه فيكون الأمر فيه ثلاثة أشياء يسيرة الأول إذا كان بعد الواو يستحيل أن يشارك ما قبل الواو في إحداث الفعل يجب النصر إذا كان الفعل يحتاج طرفين يجب العطف في غير ذلك يجوز الوظهان فتقول حضر المعلم والطلاب فيه العطف حضر المعلم والطلاب فيكون واو معية بعد مفعول معه منصوب. مفعول معه مرة ثانية اسم منصوب يأتي بعد واو بعد واو المعية بمعنى أنه لا يصح أن يشترك ما بعدها مع ما قبلها في الحقن مثله حضر الأستاذ وغروب الشمس. حضر الأستاذ فعل فاعل. الواو واو المعية حرف مبني لأ غروب باء مفعول معه منصوب وعلامة نصبه في فتحه الشمسي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ايش يخلنا طيب إيه عندما نقول ذكرنا وشروق الشمس صرقني قراءتك والقصتان أنا سائر وشاطئ النهر. ما أنت والكسلا أنت مكرم وأخاك فهذه كلها مفعول معه منصوب مفعول معه اسم منصوب بعد وو تسمعه المعية أريد بها النص على المعية والواو لابد أن تسبق بجملة تشمل على الفعل أو ما يشبه الفعل اسم الفاعل أو المفعول أو المصدر إلى آخره ناصب مفعول بعه الفاعل أو ما يشبه الفعل وصور المفعول معه بعد الواو له صور كما مر معنا صور ثلاثة فالنصب على المعية واجب عندما تقول مثلا أكلت طعاما وعصيرا أكلت طعاما إيه وعصيرا سافرت وغرب الشمس فرحت بك وصديقك لا تنهى عن القبيح وإتيانه ذهبت والصديق إلى الجامعة كل هذا ما بعد الواو مفعول معه منصوب وجوبا مفعول منصوب اي خالنا وجوبا طيب متى يمتلع النصب وواجب العطف اذا كان الفياب يحتاج طرفين في غير ذلك يجوز اللصب ويجوز الرفع خرجت وطلوع القمر طبعا طلوع هنا ايه مفعول معه منصوب أنا أظن يعني أكتفي بهذا القدر في هذا اليوم لأنه معظم يخفه متغير والظرف يحتاج إلى إيه؟ لقاء خاص بنفسه فلو كان حد لي إخر عن يديه سؤال فمشكورة يتفضل بيه كيف تستطيع تذكر القواعد إذا كانت فيها حالات كثيرة متعددة؟ الأقس بيم أظن السؤال ده تروح من قبل بس سر جدا. إذا أردت أن تتعلم فعلم إذا أردت أن تتعلم فعلم يعني الأخ ممكن يذاكر القعدة يدرسها مرة واثنين وثلاثة لحد من إخوانه لولاده يعني يحد درسها لنفسك يعني بعضه على معنى ما شهر يقول وكنت أحدث الجدار يجلس كأنه أمام الناس ويتحدث مع نفسه فتدريس الأمر يثبته في الزهر الإنسان لو تعلم شيئا يصيرا وكرره مرة اثنين وثلاثة واربعة وعلمه الشخص وآخر حتى ولم يكن راغبا فيه سيجل بعد ذلك الدرس قد يعني إيه يستحضره في كل وقت يشاءه طبعا يحفظ وقاعده ما تصره الأمثلة وأسماء الشرح يفتح الله على الإنسان بما لم يكن في خاطره ويكون أعاون له الأخ يقول الأخ سلام أيضاً ما فرق بين المصدر والمفعول لأجله كل مفعول لأجله مصدر كل مفعول لأجله مصدر وليس كل مصدر مفعول لأجله أعبد الله حباً وخوفاً وطمعاً حباً هذا مصدر مفعول لأجله كلمة أعبد الله حباً مفعول لأجله يا سنين المثال كان سير خالص أعبد الله حباً وخوفاً وطمعاً كلمة حب هنا مفعول لأجله منصوب وهي مصدر في الطول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عور الإيمان الحب في الله ونبوض في الله أوثق أوثق يعني انت النفس حدث كده أوثق عور الإيمان الحب في الله يعني إلا انت تعتبر الحدث ما هو عادي خالص أولا أوثق عرى الإيمان الحب كلمة حبا في المثال الأول مفعول لأجله منصوب وهي مصدر الحب في المثال الثاني ها. ها. وقعت ايه صبر وهو أوثق مبتدأ والحب فيها هنا ايه خبر وكله مصدر فكل مفعول لأجله مصدر وليس كل مصدر مفعولا لأجله هذه هي مفعول مطلق كل مفعول مطلق مصدر وليس كل مصدر مفعولاً أطلقاً. ودع خشليه ولا أو الأمسيات اليوم. أجدك تفيد هذا القادم إن شاء الله واللقاء القادم بإذن الله يوم الجمعة في موعدنا يوم الخميس في موعدنا القادم إن شاء الله في التوقيت بتاعنا إن شاء الله جزاكم الله خير عسى استماع. واعتذر عن تأجيل الدرس من الأمس. جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله ومحمدك شرعا لا إله إلا أنت أستاذ فلك أتبو